ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا وهم الكفار لو كان لهم في الآخرة ما في الأرض جميعا ومثله معه لفدوا أنفسهم به من سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامة وبين هذا المعنى في مواضع أخرى.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 فقوله وان تعدل كل عدل أي وان تفتدي كل فداء وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل وقوله ولا يقبل منها عدل الايه والعدل الفداء وقوله تعالى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد وقد قدمنا طرفا من هذا في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به قوله تعالى وبدى لهم سيئات ما كسبوا قوله وبدا لهم اي ظهر لهم سيئات ما كسبوا اي جزاء سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنيا فالظاهر أنه اطلق السيئات هنا مرادا بها جزاؤها ونظيره من القران قوله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها ونظير ذلك أيضا إطلاق العقاب على جزاء العقاب في قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله الآية وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنهم يبدو لهم يوم القيامة حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنيا جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وقوله تعالى ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وقوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت وقوله تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا الآية وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أُوتيته على علم قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه الآية قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في هذه السورة الكريمة نفسها في قوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقدمنا طرفا منه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون قوله تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين قدمنا أيضا الآيات الموضحة له من جهات في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى يوم يأتي تأويله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 وعلى ما يماثله من الايات في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الايه وقوله تعالى اليس في جهنم مثوى للمتكبرين تقدم ايضاحه بالآيات القرآنية مع بيان جملة من آثار الكبر السيئة في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يجمعنا بكم اللقاء القادم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته